ان الذين امنوا والذين اودوا والنصارى والصاديين من امن بالله واليوم الاخر من امن بالله واليوم الاخر عامل صالحا فلهم اجر من ربهم فلهم اجر من ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون يَنَارُهُمْ يَحْدُثُونَ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاذْكُرُوا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ مِنْ ذانك فلو لا فضل الله عليكم ورحمه لكنتم من الخاسرين ولقد انتم الذين تدا منكم في الثبت فقل لهم خولقردة خاسئين فجعلنا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 فَكَانَ بَيْنَ لَنَا مَا هِيَ قَالَ إِنَّهُ يَقُولُ إِنَّهَا بَقَرَةٌ لَا فَارِضٌ وَلَا بِكْرٌ وَالَٰن بَيْنَ ذَٰلِكَ فَافْعَلُوا مَا تُؤْمَرُونَ قَالُوا ادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُبَيِّن لَّنَا مَا لَوْنُهَا قَالُوا ادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُبَيِّن لَّنَا ها بقرة صفراء فاقع لهم ها تسر الناظرين